ضَلَّ نُشَاءٌ وَمَا ضَاهَ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ليقولن, لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ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 وَأَحْمَالُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُنَّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ وَتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرِيَةٍ مِنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِلَّا قَالَ مُتَرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا أَبَا نَا عَلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ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 وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهزين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها هؤلاء وآباءهم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 ربك خير مما يجمعون ولو لا يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا, لجعلنا لمن يكفر بر لبيوتهم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 والآخرة عند ربك للمتقين وما يعشع ذكر الرحمن نقيض له شيطانة فهو له قرين وإنهم لا عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون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 أو نورياك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي وَأُحِييَ إِلَيْكَ أَنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ وَأَسْأَلَ مَن أُرْسِلَ مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَٰنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إلى فِرْعَوْنَ وملئه فَقَالَ إني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 عليه اسوره من ذهب او جاء معه الملائكة الملائكه مقترمين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 ان تاتيهم بغتة وهم لا يشعرون الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الاخلاء يومئذ لبعض عدو. الا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا انت تحزنون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 أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. أدخل الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يكافؤ عليهم بصحاف من ذهب وأكوان. وفيها ما تشتهيه الأف وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتلك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 سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون سبحانه رب السماوات والارض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضون ويلعبوا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 فأنا يؤفكون وقيله يا رَبِّ إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون